hakika mwana hakika mwana hakika mwana hayuna mwana wala mwana wala mwana wala mwana حزن ولا عيون الفرح هي سهرانة ولا عندي ليالي حزن ولا عيوني فرحي صوران ايمن هالحفل معقود المان وتشوف يا مرعي من تحنان وتشوف يا مرعي من تحنان وبرقص من محبا نبينا فرح قلبان وبرقص من محبا نبينا فرح قلبان فرح اليوم غمرتنا lailah صارتنا فرح اليوم قمرتنا ليلى صارتنا ليله واحلى كل ليله بعمرنا خلي يطول بالفرحه سهرنا ليله واحلى كل ليله سمرنا بنت فاطمه الزهراء حضرنا موعد فاطمه السهر حضرنا حلوفا وسعدا حلباين انا فرحه وسعاده هلا باين ولادات باسم نيام للمولد حسبنا وقبل تشوفنا صفى قلبنا حسبنا ايامك مولد حسبنا قبل تشوفنا صفى قلب يدريش كتبنا هو قلب يدريش كتبنا كتبنا حروف اسمها قلبنا الله ختمها كتبنا حروف اسمها قلبنا الله ختمها ما نغير محبتنا احنا اللي لثورتنا الف ط ا و م و ال ه ا هاي حروف اسم فاطمه الزهراء الف ط ا و م و ال اليوم يا محل الاسماء شهد الله فضلها في <تصفيق> لك الشمج لها شهد الله فضلها في <تصفيق> لك الشمج لها طينتنا طينتنا تحلى الليالي طينتها سمّاها القادر اسمها فاطمة والبارئ فاطر اسمها هو سمّاها القادر اسمها فاطمة والبارئ فاطر يا اللي حوت معي المفاخر يا الحب هجدب كل المشاعر يا الحب هجدب كل المشاعر شفاء الهكرامه عهد يوم أهد يوم القيامه عم بيها saa